بارك الله فيكم شيخنا السؤال الخامس عشر يقول عندما يتوب ا ل م ر و يقبل و يقبل الله توبته هل يلزم هل يلزم من ذلك أ ن يطهره الله بمصائب أ و ابتلاء من قال هذا ا ل ت و ب ة بعض المطهرات و هذا لا يلزم لان قولنا يلزم معنى هذا أ ن نوجب على الله عز و جل تبت أ ي ه ا المسلم متقربا بهذا إ ل ى الله عز و جل فاحمد الله و حتى ا ل ت و ب ة ما ليس عندنا يقين أ ن الله قبل توبتنا لكن نحتسب على الله ذلك و نطمع